بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف العمد يا عين ورسلي نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فطهنا بدينك ونور مصائرنا وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما يفعنا وزدنا علما أما بعد وقد أرسلنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب التوحيد وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ظفر الله له شيخنا وللمسلمين أجمعين قال في كتاب كتاب التوحيد باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسته كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم الآية بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما سمعنا في فرجمة المؤلم رحمه الله له يقول باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك يعني أنه سيذكر في هذا الباب نصوصا تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وسده يعني وإبعاد كل طريق يوصل إلى الشرك يعني تحذير أمته عن كل طريق يوصلهم إلى الشرك من الغلو قولا أو عملا أو اعتقاد ثم ذكر قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم هو محمد عليه الصلاة والسلام من أنفسكم يعني تعرفون حسبه ونسبه فيكم فهو ليس غريبا عنهم بل هو منهم ومن أشرفهم نسبا وحسبا صلوات الله وسلامه عليه قد جاءك رسول من أفسكم عزيز عليه ما عندتم عزيز عليه ما عندتم يعني يشق عليه جدا إنادكم وكفركم وكل ما يلحق الأذى والضرر بكم لأنه يريد لكم الخير فهو يشق عليه جدا إنادكم وكفركم وكل ما يلحق الضرر بكم عزيز عليه ما التم حليص عليكم لأنه حليص على نجاتكم وسلامة عقيدتكم حليص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي أنه بالمؤمنين خاصة رأفته ورحمته بالمؤمنين دون غيرهم فهو رؤوف رحيم ذلك انه عليه الصلاه والسلام لا يرضى لهم الا ما يسرهم وما ينفعهم وما ينجيهم عند ربهم ولا يريد لهم الضرر لقد جاء ملك الجبال اليه لما اذوها اهل الطائف وقال له ان الله قد امرني ان اطيعك فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين ففعلت وهم جبلان عظيمان في مكة قال لا اللهم أحد قومي فإنهم لا يعلمون فإني أرجو أن يخرج الله من أصلافهم قوما يعبدون الله قال لقد صدق من سماك رؤوف الرحيم فهو عليه الصلاة والسلام ذو المؤمنين رؤوف الرحيم لا يريد البهم الا الخير وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما الا ان يكون محرما فهو ابعد الناس عنه فهو دائما حريص على التيسير على امته وانه يريد ان يعمل العمل فيتركه مخافه ان يفرض على امته فيشق عليهم فهو كما وصفه الله عز وجل من المؤمنين الرحيم عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله تعالى ابي هريره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود باسناد حسن ورواه وثقات لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا, تج... لا تشبهوا بيوتكم بالقبور وبالمقابر التي حربت الصلاة فيها بل صلوا فيها نوافلا لان صلاة النافله في البيت افضل افضل من صلاتها في المسجد ذلك عنا اقرب للاخلاص وابعد عن الرياء ولان الصلاه في البيوت تنورها وتبعد الشياطين عنها كما انها يكون فيها تذكير لاهل البيت وتعليما لهم وكان عليه الصلاه والسلام اكثر ما يصلي النوافل في بيته سواء قيام العيد أو غيره من السنن كالرواتب فصلاة النفذة إذن في البيت أفضل وأما المقابر فمن المعلوم أنه محرم الصلاة فيها فلذلك أمرنا أن نصلي النواثل في بيوتنا حتى لا نشبهها بالمقابر بل ننورها بذكر الله والصلاه فيها لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيد العيد كل ما يعود ويتكرر من زمان او مكان فاذا كان هناك مكان معين اعتاد الناس التردد اليه والجلوس فيه إقامة مجتمع او اجتماع او حفل فانه لغه يسمى عيدا وكذلك اذا كان يوما معينا يعود ويتكرر فإنه يسمى عيد ولذلك لهذه الامه عيدان يتكرران كل عام عيد الفطر وعيد الاوحى فهو عليه الصلاة والسلام نهى أن يتردد العبد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة كل يوم أو كل أسبوع يعني في وقت متقارب بحجة الصلاة والسلام عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذه عيدا وما دام قصدك الصلاه والسلام عليه فصلي عليه اينما كنت فان صلاتك تبلغه يعني عن طريق الملائكه فقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان الله وكل ملائكه سياحين في الارض يبلغونه عن امته السلام واخبر صلى الله عليه وسلم انه اذا سلم عليه عبد من عبيد الله من هذه الأمة أعاد الله له روحه فرد السلام عليه فالصلاة والسلام عليه في أي مكان تبلغه عن طريق الملائكة وليس معنى ذلك انه هو يسمعه فأينما كنت شرقا أو غربا قريبا أو بعيد فإن سلامك وصلاتك تبلغ فلا تكثر التردد إلى القبر بحجة الصلاة والسلام عليه وإنما نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم مخافة الوقوع بالغلو لأن كثرة التردد إلى القبر قد يؤدي إلى الغلو والغلو يؤدي إلى الشرك فصلي وسلم عليه في أي مكان فإن ذلك يبلغه ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبل عيدا ولا تجعلوا قبورة بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني فأي مكان وجدتم فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني عن طريق الملائكة وكان الصحابه رضي الله عنهم لا يكفرون التردد عليه بل إذا قدم أحدهم من السفر قد يأتي بعد أن يصلي في المسجد فيسلم عليه التسليم المشروع بدون إطالة وقوف ولا كثر كلام كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أحرص الناس على السنة كان إذا قدم من السفر جاء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم انصرف ولا يحتاج هذه الاطاله وهذه الكتب وهذا الكلام الذي يقولون به انه تزوير من اجل التزوير فعلى كل حال الزياره يكفي فيها اداء السنه المشروعة وهو ربي الصلاة. الصلاه والسلام عليه بالفاظ مختصره مشروعه ولا ينبغي للمسلم انه كلما صلى او كل اسبوع يتردد على القبر فان النهي كما سمعتم صحيح والحديث صحيح لا قال رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل, فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال, فنهاه وقال ألا احدثكم حديثا سمعته عن أبي من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة نعم هذا الحديث ليس أجد الحديث السابق بل فيه زيادة زيادة في وذلك أن زين العابدين ربما الله عنه عبد الحسين العالي ربما الله عنه لما رأى هذا الرجل يجي يعني يكثر التردد ما قال جاء لو جاء يعني لا يستغرب أنه جاء وزار وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما قال يجيء معناه أنه قال اتخذ ذلك عادة وديدنا له دائما فياتي فيه ويدخل في هذه الفرجة التي كانت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها ويدعو أيضا فلما رأاه على ذلك نهاه وقال ان ذلك غير مشروع ثم اعطاه جليلا يقوي به الحجه ويقنع به الخصم يقنعه به فقال انا احدثكم انا يعني حدث عرض والمراد به التنبيه يعني اسمعوا حديثي انا احدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبروني أينما كنتم قد علمنا معنى العيد ومع اتخاذ القبور البيوت قبور وهو التحذير من هجرانها من الصلاة. لأن السنة صلاة النوافل فيها كثيرا ثم أن كثرة التردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الزيارة أو بحجة الصلاة والسلام عليه ليس امرا مشروعا لأن ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى الغلو إذا تمادى به الأمر ربما ادى به الى الغلو فالنبي عليه الصلاه والسلام كما علمنا من حرصه صلى الله عليه وسلم على سلامه ومتهم ونجاتهم وسلامه عقيدتهم حذرهم من كل شيء يوصنهم ويوقعهم بالشرك سواء الاقوال او الافعال وهذا دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على امته ثم بين أنه أنه إذا كان مقصود الصلاة والسلام عليه فإن ذلك يبلغه عن الإنسان أينما كان فإن تسليمكم يبلغ لي أينما كنتم وفي الحديث السابق فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وذلك كما علمنا عن طريق الملائكة الموكلون بذلك فإذا كان كذلك فلا ينبغي إذن كثرة سترداد على قبله صلى الله عليه وسلم بحجة الصلاة والسلام عليه وبعض الناس يقول أننا إذا إن إن إن إن إن إن ارجل المجين المدينه تحملونا أقاربنا أو جيراننا ومعارفنا السلام قال سلم لي على الرسول عليه الصلاه والسلام هذا امر غير وارد لانه ما دام ان الملائكه يبلغونه عن أمة السلام فليس بحاجه الى ان يقول سلم لي على الرسول الملائكه تسلم لك عليه صل وسلم عليه حتى تلال الاجر صلى عليه واحده صلى الله عليه بها 10 ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكثرت الصلاه والسلام عليه امر مشروع ومندوب اليه وفيه فضل عظيم ولا سيما في يوم الجمعه وليلتها فقد قال صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه وان صلاتكم معروضه علي فاكثروا من والسلام علي فيه ولما قال يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد ارنت قال ان الله حرم على الارض ان تاكل لحوم الانبياء فهو صلى الله عليه وسلم باق في قبره لكنه قد مات الموت الذي كتبه الله عليه فحياته في قبره حياته بضرحية لا يعلم كيفيتها إلا الله ولا شك أنها فوق حياة الشهداء الذي ذكرهم الله ذكر الله أنهم أحيان عند ربهم يرزقون ولكن مع ذلك لا ينبغي لنا أن نعتقد بأننا إذا خاطبناه وتأوى طلبنا منه شيء أنه يجيبنا أو أنه يفعل ذلك فإنه قد انتهى من مخاطبة الأمة ما دام انه قد مات عليه الصلاة والسلام ولكنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله الدار الأخير لا الا إلا لنا وحثنا عليه وما ترك شرا يبعدنا عن الله أو يوصلنا إلى النار النبي له لنا وحذرنا منه فما علينا إن أن ننفذ ونعمل وعما من يعتقد أن الأعمال أعمال أمته تعرض عليه فليس على هذا فليس في ذلك دليل كما يقول بعض الناس والذي عنده دليل صحيح وقاطع في ذلك تاتيبه فالحق ضاله المؤمن اذا وجده اخذ به قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير ايه براءه يعني في هذا الباب كغيره من الابواب احكام وفوائد ومسائل ينبغي معرفتها اشتمل اجتملت هذه النصوص عليها ومن هذه المسائل والإحكام والفوائد تفسير آية براعة والمراد منها وقد تبين وقد سبق في شرحها وبالله التوفيق نعم. قال مسألة الثانية إبعادهم مديسة أسلع عن هذا الحما غاية البعد نعم يعني انه صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث قد حمى امته عن الشرك واسبابه وصان التوحيد عن ذلك حيث حذر امته من كل قول او فعل يوقعهم في الغلو المؤدي الى الشرك فما على امته الا الامتثال لانه ناصح لهم وحريص عليهم صلوات الله وسلامه عليه فلا ينبغي لنا ان نتجاهل الامر او ناتي بحجج من عندنا وننتحل من عندنا اعذار بعدما النصوص عندنا ثابتة فعلينا أن نقول سمعنا واطعنا نعم قال الثالث ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته نعم هذا دليل على نصحه لنا ما من نبي بعثه الله إلا وجب عليه أن ينصح لهم ويبين لهم كلما يعلمه لهم من الخير وكان صلى الله سلم ناصحا لهذه الأمة مريدا للخير لهم مبعدا لهم عن كل شر وعن كل ما يوصلهم إلى ما يصد الله أو يقعهم في محظور من غلو أو شرك والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهم ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوه الرحيم فهو لم يرضى لهم إلا ما يصلحهم وكل شيء يضرهم فإنه يشق عليه جدا لأنه لا يريد لهم إلا خير نعم قال الرابعة والخامسة نهيه تستلم عن زيارة قبره على وجه المقصوص عن زيارته من أفضل الأعمال ونهيه عن الاقتال من الزيارة نعم يعني أنه ليس هناك طريقة معينة يزورها يزوره الإنسان عليها وأيضا كثرة التردد ليس من السنة وأما قوله. اذا قدم المدينه او جاء من سفر وصلى في هذا المسجد وزار قبره وسلم عليه نعم هذا من السنه لكن الممنوع كثره التردد وايضا ان ياتي الانسان بالفاظ غير مشروعه او مديح لا يرضاه النبي عليه الصلاه والسلام لنفسه حتى يوم كان حي فقد برئ من المديح فالصلاة والسلام المشروعه معروفة ولا يحتاج إلى التعنت وإذا الفاظ مردده والفاظ منتحلة وكتب يكثرون فيها من الكلام من اجل أن يحصلوا بها على شيء من المال إذا جاءهم غريب وقالوا نزورك ولا علم هذا المسلم ان السنه في الوقوف امامه صلى الله عليه وسلم بادب وبدون خضوع خشوع الصلاة الصلاه او ما يفعل بعض الناس ينحني او غير ذلك او يمد يده لا كل هذا ليس له اصل بل يأتي ويقف باجده لا يرفع صوته ولا يأتي بأشياء غير مشروعة بل يقول السلام عليك رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذا قال هذا الكلام كفى، وإن زاد وقال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنها وعن الاسلام والمسلمين افضل ما جزى الله نبيا عن امته كفى ابدا واما هذه الزيادات وهذه الهيله ما هو والوقوف الطويل هذا ما هو الا من اجل ياخذون به اموال الناس باسم التزوير وبئس ما سموه الى الشغل كاننا مزور تسمير ليس بطيب على كل حال هم ربما قد يكون عن جهد وقد يكون عن اجتهاد وقد يكون انهم يعني ما حد أنكر عليهم وأنهم يرون, أن يرون ذلك امرا مشروع فنحن نقول انه ما يحتاج هذا الكلام كله وهذه الإطالة وهذه الوقوف أبدا السنة هو بالسلام والصلاة المشروعة وكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان وإذا اراد الإنسان يدعو يبعد عن القبر ويجلس في أي مكان ويدعو ربه ويصلي على نبيه فلا ينبغي له أن يقف ويدعو مواجها للقبر أو أيضا معطي للقبر ظهره ما يحتاج هذا كله يذهب ويستقبل قبله ويدعو الله في أي مكان هذا هو السنة حتى يبعد الإنسان عن الشبهات وعن الأشياء التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فليس هناك أنصح منه صلى الله عليه وسلم لأمته أبدا فالخير وكل الخير والنجاة كل النجاة بامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم واجلنا بنحيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا إذا كنت أحبه فهذه القائدة خلاص وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا نهاك عن كذا التردد قل سمعنا واطحنا نعم قال مسارة السادسة حتى وطل السلم على حافلة في البيت نعم لأن ذلك مما ينور البيوت بذكر الله وفيه تعليم لاهل البيت وتذكير لهم وأن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء وذلك أيضا طردا للشياطين عن البيوت فإن البيت الذي يذكر فيه اسم الله يثنى فيه القرآن يذكر الله فيه لا يدخل الشيطان ولا يقربه فلا نحجر بيوتنا و نتجنب الصلاة, الصلاة النوافل فيها أم الفرائض فيجب تكون في المساجد خاصة للرجال نعم قال السابع أنهم مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة نعم لأنه لما قال هذا الحديث لأنه قد تقرر عندهم رضي الله عنهم وعرفوا أن الصلاة المقابر منهي عنها فلذا قال لا تشبه بيوتكم بالقبور يعني تهجروها من الصلاة فتجعلوها كالقبور التي دهيتم عن الصلاة فيها فهم عارفون وعالمون وثابت عندهم أن الصلاة في المقابل أمر غير مشروع بل هو ممنوع نعم قال الثامنة تعليل ذلك بأن الصلاة الرجل والسلام عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب نعم يعني لا تتوهم منك أن صلاتك وسلامك ما تبلغه إذا قبره بتبني وليس بعد ذلك أنه يسمعك في أي مكان لا كلا كما سمعتم أن الله عز وجل أكربه صلى الله عليه وسلم بأن وكل ملائكة يسياحين في الأرض يبلغونه عن أمتي السلام فهذا مفضل على هذه الأمة وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام نعم قالت ثالثة كونوا صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمالهم التي في الصلاة والسلام عليه تعرض يعرض الصلاة والسلام عليه هذا يقيم لكن من يقول إن أعمالنا كلها تعرض عليه هذا يحتاج إلى دليل لا هذا رحمه الله تعالى باب ما جاءنا بعض هذه الأمة أن بعض باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى أغتر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله نصوص يبير فيها أن بعض هذه الأمة لا يقع في عبادة أوثان وذلك إذا يسلخ الإنسان عن عقيدته ودينه وانحرف وزاغ قلبه فإنه يعبد الأوثان والأوثان كل ما عبد من دون الله سواء قبرا أو شجرا أو حجرا أو أي شيء معبود فيسمى وثا أما الأصنام فهي جعلت على صورة وقال بعض هذه الأمة يعني انه سيقع في البعض ولم يقله من تلقاء نفسه رحمه الله بل بنى ذلك على نصوص عنده سيريدها حتى تعلم ان بعض هذه ما سيقع في عباده الاوثان فلتحذر من ذلك لان الانسان قد يسول له الشيطان فيقع في عباده الاوثان او في عباده الطاغوت من حيث لا يشعر او من حيث يشعر اذا زاغ القلب يعني بالله فالقلوب في بيد في الله ولذلك على العبد ان يشر ربه الثبات يشر ربه الهدايه والثبات فان الذي لا يثبته الله لا يؤمن عليه الزيغ ولا تؤمن عليهم ستنة ولكن اسعى ربك ثباثة إن الشيطان يجري من ابنها دمجر الدم باب ما جاء يعني باب بيان النصوص الدالة على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان وسيرد لك الاحاديث والايات الدالة على ذلك فلم يقل ذلك من تلقاء نفسه رحمه الله لا. قوله تعالى ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء عهدا من الذين امنوا سبيلا هذه الايه يقولون نزلت في نفر من اليهود ذهبوا الى مكه وهو كعب بن اشرف وهي من اخبثهم وهم من اكبر طواغيث اليهود لهم الى قريش من اجل ان يؤلبوهم ويحثونهم على حرف الرسول عليه الصلاه والسلام ويعيدون انهم سيكونون معهم فلما جاءوا الى قريش قالوا احضرونا أنكم أهل كتاب يقول المشركون لهؤلاء اليهود قالوا أنتم أهل الحلم أهل كتاب فأخبرونا هل نحن خير أم محمد قالوا اذكروننا وصفوننا حالكم وحالة محمد هذا من أجل يعني أننا ما نحكم الله على حسن ما نسمع وأننا فنقول الحق وهم كاذبون أكثر من وجد على الأرض بعد إبليس هم اليهود فلما قابوا يمدحون أنفسهم ويحسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفى وقطع ارحامنا وفعل وفعل وأما نحن نصف الحجيج ونطعم الحجيج ونفعل ونفعل يمدحون أنفسهم قال لا فأنتم خير من محمد أنتم خير وأهدى سبيل من أجل أن يستجلبوهم ويستميلونهم وهم يعني اليهود يعرفون ويعلمون علم اليقين أن ما عليهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن ما عليهم المشركون هو الباطل فهم قوم بث وكذب وافتراء فهم يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به ولا يحكون به معهم علم ولم يعملوا به فلذلك الله عز وجل سبهم في هذه الآية وآيات الكثيرة ألم ترى الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام ولم ترى يعني ألم تعلم ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا يعني أعطوا حظا من الكتاب يعني من العلم والتوراه لم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لكن إنهم لم يحكموا هذا الكتاب ولم يصدقوا ولم يعملوه أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون في الجبت والطاول الدليل على أنهم لم يثبتوا على الدين الذي بعث به موسى عليه السلام ويزعمون أنهم اتبعوه قوة ونصيبة من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت اسمه من اسماء السحر والطاغوت الشيطان وهو مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد فكلما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاعفا ما طاغوت والطواغيث كما قال ابن القيم رحمه الله الطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن حكم بغير ما انزل الله ومن ادعى علم الغيب هؤلاء هم رؤوس الطواغيث يؤمنون بالجبت والطوغوط ويقولون للذين كفروا هؤلاء احدى من الذين عاملوا سبيلا يعني يقول اليهود أن مشرفين أحدى يعني أصح طريقا من محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وهم كاذبون ويعرفون أنهم كاذبون هم يعرفون أنهم كاذبون ولذلك لعنهم الله عز وجل قالوا أولئك الذين لعنهم الله في قوله تعالى ويقولون الذين كفروا هؤلاء أحدا من الذين عاملوا سبيل أولئك الذين لعنهم الله وبيل عن الله فلن تجد له نصير واللعن والعن الله والطرد ولبعد عن رحمة الله فهم حكموا على انفسهم واختاروا مقت الله وغضبه ولعنته لأنهم قالوا غير الحق وهم يعرفون ذلك يعني متعمدون الكذب وإلا فلو قالوا الحق لعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن ما به الحق وأنهم أخذوا عليهم الأهل والميثاق أنه اذا بعث فيهم يتبعوه بل أخذ على كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكل نبي أخذ العهد على امته أنه لو بعث فيهم يتبعوه. فالذين يقولون الحق منهم يعرفون ذلك ولكنهم ينكرون ذلك كفرا وعنادا وحسدا وما ضروا له فسا يؤمنون بالجبت والطاغوت هذا هو الشاهد الآية لانهم اطاعوا الشيطان وحكموا بغير الحق واطاعتهم للشيطان عباده له وما دام انه وجد من اليهود والنصارى من يعبد الطاغوت ويؤمن بالجبت فسيكون في هذه الامه من يفعل ذلك بدليل قوله عليه الصلاه والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم كما اخبر بذلك في الحديث الذي سياتي و بذلك تحذيرا للامه يعني انه سيكون منكم من يفعل ذلك ولكن يحذر كل واحد منكم يحذر أن, يحذر ان يكون من الذين يتبعون اليهود في عباداتهم وفي عاداتهم في أشياء الله نعم, نعم. قالوا وقوله تعالى قل هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الضاغود نعم هذه الآية تدل على أن أشر الناس وأشدهم مقسا وهم أولى بالغضب والعداد هم من لعنهم الله وجعل منهم القرزة والخنازير وهم اليهود والنصارى لأنهم لم يحكموا بما آتاهم الله من العلم من الكتب المنزله وهم كانوا يرمون هذه الأمة بهذه الأشياء ولكنهم اولى أولى بذلك لأن هذه الأمة من هداهم الله وآمنوا ثبتوا على دينهم ولم يغيروا ولم يبدلوا بل حفظ الله لهم دينهم وحافظوا عليه قل هل أنبئكم يعني أخبركم قل هل أنبئكم من ذلك ما, ما ثوبت عند الله ما يعني جزاء وثواب من لا علاق الله غاضب عليهم يعني هم اولى بهذا الذي اتهمتنا به أيها اليهود أنتم أولى وهم الذين نسخهم الله القردسا وخلاسي قل هل نبيكم بشد من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعلى عليه وجعل منهم القردسا وخلاسي يعني هم أولى بذلك يعني بالعذاب والمقت والعقوبة من الله لأنهم لأنهم لم يحكموا بالكتب التي أعطاهم الله بل حرفوها ولعبوا بها ورموا هذه الأمة باشياء هم أولى بها وأما هذه الأمة فهي والله الحمد مبرأة من ذلك تابتة على دينها متمسكه بكتاب ربها قال وقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يعني هذه الآية في قصة تهل الكهف فان الامم السابقه كانوا يبنون على قبور المساجد وبناء المساجد على القبور مما يؤدي الى عبادتها وما جاء بذلك حدث في الامم السابقه فلا بد ان يكون في هذه الامه من يفعل ذلك وذلك من عباده من عباده ومن عباده الاوثان لأن القبور إذا عبدت صارت اوثان وهم لا تجعل قبري وتنا يعبد قال الذين غلبوا على أمرهم لانتخل أن عليهم مسجدان يعني لما تنازع أولئك الذين عثروا على اهل الكهف تنازعوا فيهم منهم من, من قال تركوهم ربهم أعلموا بهم وقال بعضهم وهم اهل السلطه والكلمه المسموعه قالوا لا لنتخذن عليهم مسجد يعني نبني على كهفهم مسجد حتى يعرفوا ويزاروا فاذا عرفوا وصاروا يزارون قد يؤدي ذلك الى عبادتهم وما دام ذلك قد حصل في الامم السابقه يعني بناء مساجد القبور ثم يؤدي الى عبادتها والطرف ودعاء بدون الله فلا بد ان يكون في هذه الامه من يفعل ذلك وذلك من عباده الاوثان وهذا ثابت واقع ومعروف الان مع نفسه في بعض الدول الاسلاميه انهم ياكلون القبور او يدخلون القبور في المساجد ثم يوجد من يطوف بها في البدايه من باب التبرك والسلام كذا ثم ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يدعونهم من دون الله ويطلبون بهم ويستغيثون بهم وهذا هو الواقع إذن فذلك من عبادة الاوثان الذي وقعت فيه بعض هذه الأمة كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحم الله تعالى عن نبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن سنن من كان قبلكم سحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه هذا الحديث قد مر بنا في باب ما تبرك بشجر وحجر وعرفنا ان بعض الصحابه الذين اسلموا جدد في غزوه الفتح وخرجوا مباشره الى حنين لما راوا سدره كبيره وكانوا يعرفون ان المشركين سدره يقال لها ذات انواط يعلقون بها صيحتهم ويعكفون عندها تبركا بها فلجاح رضي الله عنهم لانهم اسلموا جدًا ولم يتمكن إمام قلوبهم حديث عهد بكفر فلا يتنادعوا من أجناب الطريق وقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني اجعل لنا سترة نتبرك بها لأنهم لا يعرفون أن ذلك منافع للتوحيد وأن ذلك سببه في وقوع الشرك فقال الله أكبر الله أكبر تعظيما لله عز وجل وتنزيها له مما طلبوه لتعنها السنن يعني الطرق التي سلكتها لأمها لا بد أن تسلكوها وليس كل الأمة ولذلك ما قال هذه المقالة إلا الذين لم يتمكن من قلوبهم ولذلك أبي, أبي واقد رضي الله عنه اعتذر يعني قال إننا كنا حديث وعهد بكفر ما علمنا أن ذلك منافيا للتوحيد انها السنن يعني الطرق التي سارت عليها الامم لا بد ان تسلكوها ايضا عندي. لتتبعن سنن من كان قبلهم يعني تسيرون عليها وتركبونها كما ركبوها وفي الحياه الاخرى تركبون سننا يعني طرق من كان قبلهم حذو القذف بالقذف القذف هي ريشه السهم والوسع مي متساويتان تماما مثل محادثه النعلي بالنعل يعني لا بد ان يكون في هذه الامه من يقلد اليهود والنصارى سواء بسواء ذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى ضرب لذلك مثلا فقال حتى لو دخلوا جحر الرب لا دخلكم يعني لا بد أن ان يكون منكم من يفعل ذلك بالآدات والعبادات وهذا الاخبار منه صلى الله عليه وسلم أراد بالتحذير ليس مجرد خبر ويقرر ويثبت ويبين يقينا أن ذلك حاصل لا محالة ولكن عليك أيها المؤمن أن تحذر، أن تكون من اولئك لأن ذلك ضوادره بدأت وهو في وعلى حياته عليه الصلاه والسلام في تلك الحادثه لما قالوا اجعل لنا ذات انواط وقال قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آله لما راوا ناس يعبدون اصنام هو هارب فرعون وعبادته فلما راوا ناس يعبدون اصنام قال اجعل لنا بذلهم وانتم ايضا لما رايتم الشجرة الكبيرة مثل الشجرة التي يعظمها المشركون طلبتم أن يجعل لكم مثله فانتم مثلهم لتتبعوا لسلنا من كان قبلكم حم والقدرة بالقدرة عينما إذن ما داب أنه وجد في اليهود من يعبد القبور أو من يصيجها أو من يعظمها بأي وسيلة فلا بد أن يكون في يعني أم ما يفعل ذلك، وذلك من العبادة الطاغوت. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زك الله خير بارك الله فيكم. نفعنا الله بما قلتم. سلام عليكم ما يا لمن كان يذهب إلى زيارة القبور ويطلب منها ثم عرف لال نقل أنه ما كان يفعله هو باطل. ماذا يعمل؟ الحمد لله ما دام أنه عرف أنه على غير الحق ثم عرف الحق ورجع إليه فمن تاب تاب الله عليه عز وجل ومن أحسن بعد الإساءة فإن التوبة يمحو ما قبلها والإسلام يمحو ما قبله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أفسهم لا تطلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا له هو الغفور الرحيم المهم الاستغفار والندم على ما فعل والرجوع إلى الله رجوعا تام وعنيبوا إلى ربكم ويسلمون من قبل يأتيكم العذاب ثم لا ترسلوا وهذا سؤال يقول هل الزواج يقول أنه لا يسفى أن يحفظ القرآن يقول هل الزواج ما يعين على الحفظ الزواج على حفظ القرآن إذا كان أنه يقصد أنه يفكر في الزواج ومن كثرة التفكير مع يستطيع الحفظ، فعليه أن يتزوج على تهدى نفسه ويطمئ القلب وتذهب تفكيراته ولعل ذلك يكون سببا في الحفظ إن شاء الله هذه فائدة ذكرها تابعة أحد الأخوة في سؤال قبل درس قبل الماضي في الجماعة التبليغة والأحباب لا ضمن سب من ضمن ثلاثة وسبعين فرقة. قال سؤال سماحت الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن الباد رحمه الله تعالى عن جماعة التبليغ فقال السائل نسمع يا شيء يا سماحت الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة قسمت صحن بالانحراف في هذه الجماعة أرجو توجيهي ونصحي وعظم الله مثوبتكم فأجاب الشيخ بقوله كل من دعا إلى الله فهو مبلغ بلغوا عني ولو آية لكن جماعة التبليغ المعروفه الهندية عندهم خرافات عندهم بعض البدع والسفهيات فلا يجوز الخروج معهم الا انسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم اما اذا خرج يتابعهم لا لان عندهم خرافات وعندهم غلب عندهم نقص في العلم لكن اذا كان اذا كان جماعة تبليغ غيرهم اهل بصيره نوع العلم يخرج معهم للدعوه الى الله او انسان عنده علم وبصيره يخرج معه للتصيير والانكار والتوجيه الى الخير حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنق مذهب أهل السنه والجماعه فلا بقى وقال في سؤال اخر قال الى سمحت الشيخ رحمه الله تعالى في في قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الامم قال ستتفرق امتي على 73 فرقه الا واحده قال هل جماعه التبليغ على ما عندك من شركيات وبدع وجماعه الاخوان المسلمين على ما عندهم من تحسب والشق العصر على ولاه الامور وعدم السمع والطاعه هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرقه الهالكه فجاب غفر الله له تدخل في الثنتين والسبعين من خالف عقيده اهل السنه دخل في الثنتين والسبعين المراد بقول امتي اي امه الاجابه استجابوا له واظهروا اتباعهم له ثلاث وسبعين فرقه الناجس السليم التي اتبعت واستقامت على دينه وفي 72 فرقة فيهم كثير الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع اخذ فقال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن ال72 فأجاب نعم من ضمن ال72 والمرجئه وغيرهم المرجئه والخوارج بعض العلم يرى يرى من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم ال72 فرقة رحمه الله وجزاه الله خيرا أوقع, أوقع الحق وأزال الشبهه وبين للسائل وللمستمع ما ينبغي اتباعه وفعله فإنهم مثل ما ذكر رحمه الله جماعه التبليغ هداهم الله عندهم بدع وخرافات كما نسمع وفيهم جهل وعدم العلم لكن من كان عنده علم علم واسع ويعرف هذه الأشياء التي يرتكبونها فيخرج معه يوديهم ويعلمهم ويرشدهم لعله يكون هاديا لهم ومرشدا إذا رأى أنهم سيقبلون منه وإلا فلا ينبغي له أن يخرج معهم ولا يخالطهم لسان الله نداء جميع وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه